هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في زتة أيام ثم استوى على العرش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 إن المصدقين والمصدقات وأقربوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم, لهم ولهم أمير كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون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 ومن يتول فإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الحميد لقد أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ ليقوم مَعَهُمُ الْكِتَابَ والميزان ليقوم النَّاسُ بالقصة. وأنزلنا الحبيب فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله, وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز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 اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم بان لا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل وَإِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ